الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الشيخ صلى الله عليه وسلم في هذه القراءه في كتاب شرح الرسول بعلم الرسول بطريقه الشيخ محمد بن ساره بن تيميه رحمه الله قال المسلم رحمه الله وقوله الصحه والمساء والسبب والشرط والمنع ذكرنا خمسة قوله منها الصحة والفساد في والحقيقه كنت اتمنى لو ذكر السبب والشرط والمانع لكن هذا الكتاب لما كان مقيدا بمنهج خاص مكتوبا في المنطوق فقد قصر المؤلف والمانع ولكن ان شاء الله ساع نذكرها في الشرط واحد فصحيحه لغه السليم من المرض هذا بالنسبه لذكر الاحكام الرباعيه وقد قلنا من دعريق الحكام بأنها عبارة عن موضع الشرع من أمارات من أمارات نعم الشرع من لثبوت أو انتفاء أو نفود او في الغارة. يعني بها يثبت الحكم أو ينسفي أو أو يلغى، وتحت هذا تتم دراسة الصحة صحيح الفساد السبب والشرط والمان، لأن الصحة والفساد يتوقفان على درافع الشروط وانقطاع الموانع، لهذا لا بد من درافع الشرط والمان. كذلك هناك أسباب جعل الشارع أسبابا لوجود الحكم الشرعي. <تصفيق> <تصفيق> الصحيح لغتات السليم من المرض واصطلاحا ما ترثت أثار أثار فعدي عليه عبادته كانت أو عقدا، فالصحيح من العبادات ما ذرأ فيه الزمة وسقط به الطلب، والصحيح من العقود ما ترثت أثار على وجوده كترق الملك على عقد البيع مثلا. الصحيح من العبادات ما بريت به الذمة وسقط به الطلب. تبي يحصل أمرين. الأمر الأول براء الذمة. الأمر الثاني سقوط الطلب. يعني ما يطالب الإنسان بعبادة واحدة مرتين في وقت واحد. وأما فهم العقود فمن أقول شيء ما سقط بالطلب او أو بريت به الذمه نقول. ما ترتب آثاره على وجوده إذا كان صحيحا العقل صحيحا ترتبت آثاره كالملكي في البيع فإذا صح البيع ترتبت شروطه استحق البيع الثمن واستحق المشتري ما تم بيعه في الاجاره مثلا استحق المؤجر الثمن واستحق المستأجر العين حتى يأخذ منفعته منها. قوله فالصحيح لغة السليم من المرض إنسان صحيح البدن ما فيه مرض صحيح العقل ما فيه جنون صحيح التذكير ما فيه هذياب فالصحيح هو السليم من المرض وقوله أما في الاصطلاح ما ترتبت أطار فعله عليه فكل ما ترثبت الأثار فعليه عليه فهو صحيح سواء أكان عبادة أو معاملة أو عقد، فكل شيء انت ترثب الأثار عليه فهو صحيح وقوله فالصحيح من العبادات ما برأت به الظمة وسقط به الصلق ولو بحسب اعتقاد فائد مثال ذلك رجل صلى الصلاة على أنه طاهر من الحدث والنجاسة واستقبال ختلة وأتى بكل شيء وبكل ما يلزم هذا الرجل نقول صلاته صحيحة أم لا هي صحيحة لأنها سقط بها الصلب وبرئت بها الزمة فلا مطلوب منه منه الصلاة مرة ثانية ونقول ذمته بريئت نعم نقول ذمته بريئت لأنه توافر شرط توافر صلود الصحة وانتفت موانع البطوان فبرئت به الزمة وسقط به نعم ألا يحتمل أن هذا الرجل قد أخالد بشرط العقل تصور هذا فيمكن أن يكون قد أحذف ونسي لكن الإنسان غير مكلف بما لا يطيق وهذا الاحتمال وارد لكن ما دام لم يتحقق صلاته صحيحا فما بيأت به الزمة وصقط به الصلف فهو صحيح وعلى تفسير لقول الشيخ ولو بحسب اعتقاد الفاعل يعترم أن الفراء ليعتقد صحب هذا واعتبر الشروط لكن اجتمل يصلي مثلاً يحتمل العقل يجوز ان يكون قد خرج منه مثلا نقطه دول لو علم بذلك فبتصلاته لكن هو لم يعلم بذلك فتكون صلاته صحيحه او باطله صحيحه لانه لم يعلم لم يعلم بخلاف هذا وهو وجود المانع وجود المانع فالعقل يجوز ذلك الا ان نقول إن مكلف به الإنسان هو ما ظهر له لا ما خطي عليه نعم فإذا قال القائل لماذا قلت ماذا لئت في فيه الزمة وصفتها في الصلب نقول لأن العبادات منها واجب ففعله يقال فيه أبراء الزمة ومنها مستحب ففعله يقال فيه صفت به الصلب ولا يمنع أيضا أن نقول حتى في الواجب إنها وصفت به الطلب وهذا الصحيح يقال في الواجب بل يزيد من وصفته به الطلب لكن قد قاد القاضي المستحب سقط به الدين الطلب ليه؟ لما قدره بذمة ليه؟ لأن الذمة غير مشهولة أصلاً المستحب إن الذمة مش... مشهولة الواجب الذمة تكون مشهولة تنبيل واجب أما المستحب فلا تشغل بالذمة الحمد. لله. نعم. فالإنسان إذا صلى الظهر بريء زمته ولم يطالب بالصلاة مرة ثانية، فإذا صلى راتبه الظهر فهل نقول بريء زمته؟ لا، لأن الزمة غرفة جورث أصله. ولكن نقول سقط الطلب عنه بهذه الصلاة لأنه أداها كما أمر، كما أمر. وقوله الصحيح من الحقول أي عقود البيع والتجارة والوقف والغن والنبى والشركات والنكاح إلى غير ذلك. وقوله ترتبت اثاره على وجوده فترسبت بالملك على عقد البيع مثلا فهذا الكتاب في يدي وهو ملكي وهذا المسجل معك وهو ملكك فإذا بعت عليك الكتاب بالمسجل بيعا صحيحا فهنا تترتب الآثار على هذا العقد فينتقل الملك الكتاب إليك وملك المسجل إليك لكن لو كان العقد فاسدا حتى لو كان البيع قصدا يعني أقصاطاً على اجال نعم حفظه كان بيعون فليس معنا ذلك ان, إن الملك يتوقف حتى تقضي جميع الأقصاط لا إذا تم الاتفاق ووقع العقد واتفقنا على أن نستداد هذا المبلغ يكون على أقصاط توقف الأقصار هذه فأنا أخذت هذا وأنت لك عندي مبلغ من المال وهذا مثلا لو أنك بيئتني أفضل المتر اليوم فمثلا بآلف جنيه قاعتين مئة متر جنيه ألف أعطيت له خمسين ألف وقاطع هذا وكذا وضغط لك خمسون حالة مثلا عشرة أشهر يعني خمسة آلاف في كل شهر فطبعا سعره واضح المتر مثلا بآلف جنيه هل تقول أنا أقرأ عليك السعر بعد ذلك؟ نقول لا ترتب الأفكار منذ أن تم أراءه طيب ولو لم يحصل تزيد أي شيء نبدأ حتى لو لما حصلت طيب ولو أنني ما طلتك يعني مسألة دك عندي خمسة عشر أقصاد كل قسط بخمسة ألاف ما طلتك حتى بقيت على ذلك عشرة عشرة سنوات وأصبح الخمسون هذه لا قمة لا حمال واصبح قيمة الارض مليون جنيه زي مثل الناس ما كان يبيعون مثل مثلا بخمسين جنيه جنيه اصبح الان بألف طيب هنا هل اطعر عليك السعر ما مع يومها او انه هناك عندي خمسون الفا ولو بقيت عشرين سنة ها؟ نعم ولو بقيت, بقيت. عشرين هي خلاص انتقل الامر الملك انتقل وتم البيع وتلطبت اثاره كونك بقى مماطل أو مناطل غير مناطل تأثم من بغيت الله تأثم من بغيته نعم لكن لا نرفع في الشعر ولا ترى أننا قد حسيم ذلك حسيم نعم ليه ذلك هذه مساله من المسائل المعاصرة المشكلة هذه الدائمه هذا الألواء القديمة والذي نقل على قول بعض العلم أن هذا من باب الإضرار ولم ينتقل أن نرفع الإجارة ليتوافق مع سعر الوقت لأنك إنما تتحصل منفعة من الملكة وهي منفعة صحيح أننا اتفقنا من هذه المنفعة بأربعة جنيه أو كمسة جنيه لكن هذا من زمان بعيد، وهذا كان عقد المنشفاً أصدر فإن قال قال تضيوان كانت قيمتها وكان أصدر أعلى الأسعار هذا قيمتها يمكن أن حلم مثلاً تستجروا بأكد شنين لا تستجروا لا مئة وخمسين مثلاً على هذا لكن تعليق أنت الآن أربعة يعني فيه شقق مثلاً في الآن بخمسة من سبعمائة شقة إيجارها الآن مثلا خمسمائة سبعمائة جنيه عماره كاملة من خمس طوابق على شقتين عشر شقق كل إيجار رجل يأخذ مثلا من ميجي خير وكلك إمارة نص خمسة عشر شقق عشر شقق لو نتبعها كذي كان الآن الشقة بكذا هذا غل مالش الله تعالى لكن حقيقة أنا بحثة أقوال العلم في هذه المسألة يعني على التنصيص في هذه المسألة ووجهة إنه هذا يعني يقصر يعني ما حصلت كلاما أطماني إليه إلا لكن هذا أهم قالوا بعض العلماء مثل شخص الفوزان لكن المسألة تحتاج إلى بحث من أطول إلى بحث من أطول لكنه أشبه شيء بي فيما يبدو لي فيما يبدو لي هي مسألة تغيير العقود اذا وقع العقد مشكلا اذا تغيرت احوال الناس او حصل هبوط او ارتفاع في الاسعار مفاجئ يعني مثلا الان انا مقاول اخذت منك البيت هذا على ان اعمل فيه صبا وخلافه ونسلمك مثلا متر مثلا ب 500 جنيه وكان الحديد مثلا ب جنيه وكان مثلا الاسمنت بمئتي جنيه فارتفع الاسمنت إلى خمسمائة وطبع الحديد إلى ثلاثة ألاسة أصبحت أنا الآن حسران ديستر نقول ما اتفقنا على لا العلم وبعد ذلك المجمع وبعد ذلك المسألة وقال بتضير العقد بما يوافق هذه الجائحة وهذه الظروف الطارئة فإذا كان كذلك هنا فنحن لا نرى بعدا إذا قلنا بتغير العقدي بيواثق أيضا إضرار يا أخي ظلم ظلم من واحد واحد أخذ شقة خمسة. خمس غرف سبعة خمس غرف على سبعين يعني كل شخص شف... كل غرفة محل وفعل أخذها صاحبه بعد ذلك بس بعد أن عوضه شقة أخرى وإذا لم يفرق هذا الخمس محلات الخمس غرف صاروا خمس محلات العماره كاملة اربعه أدوار على ثمان شغط أربعة أدوار ب 7 جنيه واربع بستة ونصف يعني 7 و 24 و كلها بستين جنيه هذا هذا لكن لو كان العقل باطلا ما ترتبت هذه الاثار ولا بقي الكتاب على ملك البائع ومسجل على ملك المشتري إلا يمكن أن تترتب الآثار في العقود إلا بعد أن تكون صحيحة. نعم. فلو عقدنا عقداً باصيلاً ومر عليه أسبوع أسبوعين ثلاثة شهر شهرين ثلاثة وكذا يرجع كل واحد فيما وجه استفتهم يرجع كل واحد إلى ما كان عليه. هذا يرجع إلى ملكه وهذا يعطي الثمن لصاحبه. لأن لا تترتب الآثار عليه لا تترتب الآثار. ولا يكون شو؟ ما في شو ما العلم واحد ما إذا ألغي العمل بالعملة رأى ولي الأمر إن هذه العملة ما تصدق شلوها وحطوا عليها. اسمنا أي سنوار. فحين يدين نفجع إلى قيمة هذه الألف جنيه بما رفض خرمه لكن أنت استخدمت من ألف جنيه ليس لك ألف جنيه مم. ولو كان هناك شرط بينكما قلت مثلا هذه الألف جنيه ألف جنيه وتسديد بعد عشر سنوات قيمة الجنيه وقتاً سيكون الجنيه مثلا بعشر لبالي عشر هذا شرط بأفضل لا نعم وكانت مثلا لك ورق لك ورق ولا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام الوطي وانتفاء موانعك مثل ذلك في العبادات أن يأتي بالصلاة في وقتها بالصلاة في في وقتها سامح شروطها وأتقانها وأجبرتها ومثال ذلك بالعقود أن يعقد بين سامح شروطه سامح شروطه سامح شروطي المعروف شروطه المعروفة فيه. شروطه المعروفة مع انتفاء موانع، فإن فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الشروط. فإن فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع امتنع في الصحة مثال فقد الشرط في العبادة أن يصلي بلا تدار ومثال فقد الشرط في العقد أن يبيع لا يملك ومثال وجود المانع في العبادة أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئا بعد ندائها الثاني على وجه لا يباح وقوله ولا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعك هذه قواعدة صحيحة سليمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وقوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رب فلا يكون الشيء صحيحا إلا إذا تمت فيه شروط الصحة قضت إلى هذا قيدا آخر وانتفت موانعه أما لو وجدت شروط الصحة لكن هناك مانع فإنه لا يصح. وان انتفت الموانع لكن لم تتم الشروط. شروط الصحة فإنه لا يصح. فلا بد من ثلاث الشروط وانتفاء الموانع وقولهم مثال ذلك في العبادات أن يأتي في الصلاة في وقتها تأمت من شروطها وأكيانها وواجباتها وهذا صحيح ولهذا قلنا في وقتها فهنا العبادة الصحيحة لأنه لأنها تمت لأنه تمت شروطها وانتفت موانعها نعم عطل الصلاة في وقتها تأمت شروطها واركامها فهذه تبرى بها الدماء ويسقط بها الطاب لا. لكن لو صلى قبل دخول الوقت على وجهي أعتقد أن الوقت موجود صلى قبل دخول الوقت بشاعة وضمن هذا والوقت ثم بعد ذلك تبين له أنه صلى غير الوقت يعيد أو لا يعيد يعيد الصلاة يعيد الصلاة لا. وفوله ومثاله في العقود أن يعطي البيعا سامة من شروطه المعروفة مع انتفاء موانئك فهذا أيضا واضح والصلاة التي ذكرناها مثالا يسقط بها الصلاة وطرأ بها الذمة والعقد الذي تم شروطه وانتفت موانعه كذلك يصح وتترتب أسراره عليه ينتقل به ملك السمن إلى الباع وملك المثمن إلى المشتري فإن فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع انتفت الصحة والشرط في اللغة العلامة ومنه قوله تعالى فلينظرون إلا الساعة ليننتأديهم بغدة فقد جاء على اي أي علاماتها أما في الشرع فالشرط ما يلزم من العدم ولا يلزم من الوجود ما هنا بمعنى؟, بمعنى الشرط ما يلزم من عدمه العدم العدل إذا العدل الشرط إن عدم إن عدم عدم كان أو ولا يلزم من وجوده الوجود فقد يوجد الشرط في الخارج هكذا ولا يوجد لا الشيء الذي يشتولي له فقط توجد الطهارة ولا توجد الصلاة تتوضى ويقصر لكن أصرار صحن غير الغولة لا بصحة إن الشرط يلزم من على عدمي عدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم طبعا بخلاف الروك بخلاف دوك يلزم من وجوده الوجود ويجب من هدنه أعلى لكن الفرق أنا من ركن وشرط أنه ركن ما هي الشيء أنه ركن ما هي الشيء لكن الشرط خارج ما هي خارج ما هي الإخلاص في العمل هو ركنه ركنه وشرط قبوله هو ركنه وشرط قوله ما هنا بمعنى الذي وليست ما النافية وليس وليس ان انه وليس انه وليس انه. لا صلى صلى لكن هو صلى وجودا مثال الوضوء للصلاة فموضوع الصلاح شرط لانه يلزم من علاميه العدم غير من يتوقف لم صحه من وجوده الوجود لا لان الانسان قد يتوقف ولا يصم فلم يلزم من وجوده الوجود لثلاث اسباب فالسبب يشارك الشرط بانه يلزم من علاميه العدم ويكالبهم في انه يلزم من وجوده الوجود والشرط لا يلزم من وجوده الوجود وقوله مثال فقد الشرط في العبادة أن يصلي بلا فرارة معلوم أنه لو صلى بلا فرارة فإنها لا تصح لفرات الشرط لأن من شرط من شرط الصلاة أن يتطهد بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم في الصلاة فأقصروا رجواتهم وقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل الله صلاة بغير, بغير طبور فالطبور بالضم بالضم لأن الطبور بالفتحة والماء فقوله مثال فقد الشرط في العقد أن يبيع ما لا يملك فهذا فقد شرط شرطا لأن من شروط صحة البيع أن يكون البائع مالكا للمبيع أو قائما مقام المالك يعني مأذول له قالوا مقام المالك يعني مأذول له بوكالة أو غير ذلك فلا بد أن يحوز وأن يملك الشلعة قبل بيعها شرطان لابد منهما الملك والنقل فلا بد ان نكون مالك مالكا للمبيع مالكا له او مأذونا له في بيته وثانيا النقل فلو ملك ولكن في محل من في محل البائع ثم باعه القبلان خذا يا صاحب البيت فمثلا اشتريت على شركه ادوات منزليه فاشتريت منهم بالوصف مثلا مئة ثلاجة تشيب <تصفيق> لون أبيض قدم مثلا أربعة أسرى قدم فهل من وقته يصح ويجوز فجاءت راجل أراد أن يشار منك ثلاجة ولم تنقل هذه الثلاجات إلى محلك لم تنقل من عند البائع فهل يجوز لك؟ طيب أما يصح البيض من طيب وملك ليه ما ما نشوف لأننا ما ملك ما ملكت, ملكت هذا فلابد من الآن أقصد ما نقلت هذا أنت ملكت لكن لم تنقل فلابد أن تنقل من عند الباق وتحرك في سياراتك وبعد ذلك الوقت على العقد وأتت سياراتك باديت سلاجة ووضعتها عند المشتري فلا بأس بداية ولا في الاخير بيع اذا انتقل في إذا انتقل من عند البائع في سياره مشتري لا هو, هو لا بيع شيء وبيع هذا شيء بيعتبر لو احكام نعم يجوز تبيع في السلم ما ليس عندك أصدر إن هذا على خلاف الأرض لكن بشروط وضعها الشابه بشروطه بعض الشابه إنما هذا أن تنتجر في السلعة تنتجر في السلعة فلم تحوز السلعة ولم تنقل السلعة عندك ولو ملكتها لكن أولا جيك الآن أنت تنتجر في التلاجات. أنت لا تنتجر في السلعة لكن قلت لك وأنت تريد مثلا مني مجرد من قرضة تريد مثلا ثلاثة ألاف جنيه فأقول لك دعني ثلاجة وأنت قلت سأحضر لك ثلاجة بعد ستة أشهر نوعها كذا نظامها كذا هذه الثلاجة بثلاثة ألاف أعطي الثلاثة ألاف وأنا سأحضر لك الثلاجة بثلاثة أشهر ما في بأس ما في بأس فليس شاطر ان يكون المسلم في عندك لكن أنت تتاجر عندك محل أدواتنا أنت تتاجر الآن ولو هذه البضاعه الأخرى في محل بجوارك انقل اول ما في المحل ثم اعقل البيان ولو في المحل الذي بجوارك الا أن يكون في مخازينك انت مش موجود عندك لكن في مخازينك كانت بس انا كان اشتريت وقال لي بس انفع يمكن انا الثاني ااا اتصلت عليه قال خلاص واشتريت منه <تصفيق> ايوه مفاهم احنا الى, الى, الى, الى نقطة انك انت قلت بتسفين جنيه وهذا كذب فقلت له بقى جنيه كذب. وهذا كذب وهذه دينية في دمتك طيب اذا اشترق عليك انك تشتريها منه كما يحصل انتصار وهذا بشرط لا يقع العقد حتى لا يكون بيعات بيع بثمن المجهول يعني ما يقدرش يقول لك إيه خد اشتريها ونوقع العقد على أساس ما نجده اه اتصال إذا, و... إذا فصلت بألف, فهي بألف هي بألف إذا فصلت 900 و هي 900 وطال عقدها هذا هذا لا يجوز لأن أصبح الثمن مجهول أصبح الثمن مجهول لكن هو إذا لك فقدت افصلها وابقت على أبيعك إياها أو لا أبيعك فلا يقع العقد قبل أن نعلم. طيب، فإن كان هذا الأمر بينكما، فهذا عقد باطل على أساس لو ألك شعرة زي ما تريد، فهذا عقد ضبط. تف خلاص ماشية أنا اشتريها كل هذا وعد، لكن ما تم العقد وعد. بكرة أنت تشرمين. هي في مره ثانيه قلت له هذه جاب التسعينيه هل تبيعها 1900 ولا لا هو عملها عقد هو عملت يا الله يصلحك اترك هات اشتريها ولا بعهاه ان كان ان كان بيعا بيع باطل ان كانت هات اشتريها هذا وعد يبقى كيف تبيعها قبل ان ترجع اليه تقول له بعني اياها ماذا يزيع ايه؟ عشان بس, بس السنه هذا كذب لا هو انت قول خلاص انت إيه؟ انت إيه؟ ماشي لفوه انت اخذت أشتري منه طيب فأنا التلفون بهذا وكامل هم أنا بأصر التلفون بك وقوله الله أعطي التلفون ده 500 أنا خدت التلفون باقي التلفون فأعطيه وبعجيه 500 وهذا هذا بيع وهذا بيع يعني بي لما يساوي 500 كده هو أنا أنت إذا تم البيع الأول فأنت حرش أمزعه بألف مش شرط, مش شرط مش شرط مش شرط في دين المال المهم أننا نريد تحقيق شيئا واحدا وهو أنه لا بد أن يتحقق البيع الأول ولا يعلق لا بقى على شرط إذا زي ما يجيد لأنك الكلام الآن تقول الآن غير الكلام اللي أنت قلته أولا أصبحتنا أنت تبتجب في الثنان لهذا ضبطت المسألة في دين فوق وقوله فقد فقد الشرط فقد شرط بالعباده ان يصلي بلا طهاره معلوم انه لو صلى بلا طهاره فانه لا تصح لفوائد الشرط لان من شرط الصلاه يفترض لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا كنتم الله صلى الله عليه لا الله صلى الله عليه وسلم الصبور بالفتح عم بالضم بالضم لأن الصبور بالفتح والمال المال فقولهم مثال فقد الشرط في العقد أن يبيع مالا يملك فهذا فقد شرط لأن من شروط صحة البيع أن يكون البائع مالكا للمبيع أو قائما مقام المال فهذا غير باع مالا يملك من غير ولاية عليه وهذا التمثيل في الواقع فيه قصور بعض الشيء فلقال يبيع مالا يملك بيعه لكان كان ليشمل المالك والوريث والوكيل والوصي والناظر فيشمل كل باية فكان ينبغى أن يقال أن يبيع ما لا يملك بيعه، لانه لأنه يعني, لا. يعني قيد بيعه عهو المساله المسألة تجتمل الملك وغير الملك لا يملك بيعه، لكن لا يملك تخرج دولنا جاهباً وإن كان هذا هو المفروض لا. لأنه إذا باعنا لا يملك وهو وكيل يصح، فإذا قلنا أن يبيع ما لا يملك بيعه كانت العبارة محرارة ما هو ذي على أنه يفترض أن يكون بائع مالكا للشيء؟ الدليل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم الحكيم النحزاء لا تمنع ليس عندك. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارا عن فراد منكم. وهذا يدل على أنه لا بد أن تكون أن تكون مالكا أو بوضاء المال. نفس نفسر المانع. المانع في اللغة الحائل يعني الذي يحول بينك وبين الشيء. يسمى مانع، وبالصلاح هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يزم من عدمه الوجود بعكس الشرط ما يلزم من وجوده العدم يعني لو وجد المانع عدم الوجود ولا يلزم من عدمه الوجود وقوله مثال ذلك في العبادة أن يتطوع بنفس مطلق يعني بنفس صلاح وقوله في وقت النمي مثل رجل جالس بعد صلاح العصر في المسجد وقال المثال باكثة أني يتطوع بنفل المطلق في وقتنا الناس لكي لا تجدون أني إن طابلت المطلق دي النساء ما ينادي لماذا مثال في العبادة يتطوع بنفل مطلق في وقت من أول ما تدخل من الساعة الأولى بعد من الشروق إلى أن يصعد الخطيب وأنتي وحدك، أأ ولا ترتدى ركعتي؟ لا نفس المرة. نفس المرة من الشروق إلى أن يصعد من ارتفاع الشخص قبل ركعة الشروق إلى أن يصعد الخطيب من واحده. الرجل بعد صلاة العصر من مجلس وقال ولا من أن أجلس وهذا لمن السبت يوم الجمعة وإلا في غير الجمعة كبت الشمس في كبت السماء وانتصدت فلا يسزل فنها قبل الضوء حول عصر يوم الجمعة حركة التنفل إلى صور وقال بدلا من أن وصال ابن آنجل بدون سائلة أقوم وصلي أقوم رقعات حتى غروب الشمس فصلى عشرين رقع بعصر تسليمات صلاة يصنعون فيها من أحسن ما يكون تم حكمها هي غير صحيحة لوجود إلاها وهذا ما في خلاف بالنسبة للنفس المطلق في ما في خلاف بين العلماء ان ينهى عنه إنما الخلاف في دوات الأشتاء لكن واحد في نفس نفسا مطلقا لا نعلم فيه خلافا انه لا يصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقضى عنه هذا كما جاء في حديث القتالة عند البخاري كما جاء في الصرحين حديث ابن عباس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم مناع عن صورة بعض الصبح حتى تتجع الشيس وبعض العصلي حتى تتجع الشيس النسل المطلق باتفاق لا يصح، لكن وقع الخلاف بدوات أشدار كقول النبي صلى الله عليه وسلم القفال عنه بخاري إذا دخل حدث من المسجد فلا يجل حتى أركع أركعته لنبي صلى الله عليه وسلم في ركع الطواف التوافل تنمو أحنا اتخل البيت اشفعتني بليل عمهار أن يركع ركع فيه فهنا وقعت العارض بين النهي ودين الأنسي في دوات الأسباب أما النهي المطلق ما في أمو حقيقة تعرض من النهي فيبقى النهي محفورا على ذبيه ولا يسلح نهي المطلق لكن ذوات الأشباك تعارض أمراً تعارض أمراً ونحياً فكيف نشمع بينهما؟ فمنهم من قال بالجواز مطلقاً وغلب الأمر منهم من قال بعدم الجواز مطلقاً وغلب النهي ومنهم من عمل بالأمرين, عمل. عمل بالأمرين. فقال بالنهي إلا ما ورد من ذوات الأشداد فإنها تخصص هذا وهذا الراجح الذي تجتمع به الادله وهو ما رجح شيخ الاسلام وقال بان النهي نهي مخصوص واما الامر فامر محفوظ ولا يعارض النهي المخصوص الامر المحفوظ لانه اقوى فيكون الامر المحفوظ اقوى من النهي المخصوص لما قلنا في نفس في الموضوع ان قلنا مثلا مع, مع نعم لما قلنا في, في, يعني الناس في وما قلنا لأن راجع إلى شرطها وإذا عاد النهي ولا شرط او الركني الى شيء متعلق بالعبادة عاد بالفساد واذا عاد الى خارج عنها عاد الى وطلال الاجر او حصول إثني مع صحة الشيء فهنا الوقت هذا ليس وقت فلأ كما لو صليت الطريبة قبل دخول الوقت هذا الوقت ليس وقت النحل المطلق لذلك النبي صلى الله عليه وسلم فهل ياثم ام لا ان كان عالما فانه ياثم وان كان غير عالما فانه لا ياثم هل يؤجر اذا كان جاهلا نقول الله اعلم لان الواجب عليه أن يسال فنقول لماذا لم تسال هل الصلاة تجوز في هذا الوقت أم لا تجوز المهم اننا المهم أن لا نجزم بانه يؤجر لكن نجزم بانه سالم من البيت لانه جاهل نعم كما بنفس المطبخ من لها مستقر نعم لأن الصحيحة أن النسل المقيد يزوج فعله في أوقات الناس ما معنى المقيد؟ يعني المقيد بسبب إتهية المسجد والاستخار بأمر يقوض يعني, يعني لو كانت المسجد تستدع العجلة خاف أن يقوض الشيء قبل أن يزول وقته الناس صلاة جزء الاستخارة يعني اذا انا محتاج واحك لازم صلاة الفجر واحتاج الان انك انت ايه عليه عليها بعد نصف ساعة يعني قبل وقت الشروق فما بتقول له استخير نعم صلاة جزء الاستخارة واذا انتظر وركعتي الصلاة وركعتي الوضوء وصلاة الكسوف اذا قلنا بانها غير واجبة المهم ان النفل الذي لا سبب يج... الذي له سبب يجوز في وقت النهي. شوف إذا أما إذا كانت واجبة فهذا وقتها، فهذا وقتها. لما غير واجبة دخلت في في النفل المقيم. نعم. في التعريف لكن في ماهية يختلف. فالسبب اماره لكن الركن شيء حقيقي. سبب زي مثلا دخول شهر رمضان هذا ليس من الصيام لكن في التعريف في التعريف أو واحد شق لكن الماهية تختلف. إلّي إيه؟ عن غُرْكَن الشَّبْرِ. <تصفيق> قال فالسبب يشارك الشرط في أنه يلزم من عدمه العدل ويخالفه في أنه يلزم من وجوده الوجود يعني السبب يلزم من وجوده الوجود وهذا ذي الركض يكون سبب فيك الركلي يكون سبب فيك الركلي نعم يعني الركن يوجد وحده الفصله دي كركوع والسجود غير يجوا وحده فصله نعم يعني يعني طيب لا يلزم من وجود الصلاة وجود السبب يلزم من وجود الصلاة وجود السبب فإن الصلاة لا يوجد هذا السبب لو دخول الوقت فإذا ولد الصلاة مأمانا ولي السبب يقينا ويسو يقيم. المهم أن النفل الذي لا سو الذي لا وسو يزول في وقت النهي على كل راجع، وأما صلاة الحاجة صغيرة مشروع ولو في رؤاء النهار، وأما القعدة السوسة فصح. فقولوا ومثال وجود ما. المهم أن النفل الذي لا سو يزول في وقت النهي على كل راجع، وأما صلاة الحاجة صغيرة مشروع ولو في رؤاء النهار، وأما القعدة التوبة فصح. وقوله ومثال وجود مانع في العقل أن يبيع ما تلزمه ومن تلزمه الجمعة شيئا بعد مدارها الثاني على وجه لا يباع من هو الذي تلزمه الجمعة والذي تمت فيه الشروب البارغ العاقل المسلم الحرق المستوطن الرسل المهم أنه إذا تمت الشروب وباع شيئا بعد مدارها الثاني فالبيع غير صحيح لوجود مانع يمنع منصحة البيع <تصفيق> وهو قوله تعالى يا ايها الذين امنوا إذا نوديه للصلاة من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وضروا البيع إذا لكم خير لكم فلا يصح العقل تعالى لوجوده مانع, مانع. وهو النذائل النذائل ثاني هو يا ده مانع من صحر <تصفيق> وقولوه على وجه لو البيع, البيع, البيع. لو البيع هو ورث الشرط فبيع في شروط كل شيء لكن بعد إذا إذا هلأ وين يتم... المانع تمشيله للمانع؟ وقولوه على وجه النباه يفيد أنه قد نباه البيع ولو بعده لأه الثاني المضطر مثل بيع أثناء الوضوء أو شراء اللباس الذي استطيع بي عرضه أو على كل ح... ولا على كل حال في كل ما دعت إليه الضرورة الشرعية. او الفستير همهور اعلى زي ان تعارض امران الان ان يقرر في الصلاة ما عنده فوق هل يقرر في الصلاة ولا يحضرها ولا يشتري فقدم هنا ما كان شرطا في العبادة ذاتي وسطره العرض وياله قال على وجه لا يباح فاذا كان على وجه يباح كمن اشترى ثوبا يسطر به عورة فهذا يستثنى او كمان اشترى ماء اللي يضضع بها لا يستكنها طيب اذا اشترى سواكا يتسوق به سمع الخطيب عن منبار وراح المسجد فلا واحد يبيع سواكا فاشترى سواكا لا يفرح لا يفرح من الصلاه ولا سواكا الا قول شاهد عبدالدود الظاهري انه يرى السواكا شرط في صحة السواكا embroضية ما و و حرام ولا ي يأسم إذا cod بعد يلذب لآس طبخ وايطراً اذهب للجمع لكن اذا كان لا يعلم فتبدأ عن لكن لا تت giving لا التأمر عند فقد الماء او عدم الشفاعة لكن هذا يختصر و موجود الماء. فوراً الأحكام التكلفية موضوعة الشارع على وجه التعبود فالموضوع للتعبود تكلفي وجه دخول المباح الأحكام التكلفية أن هو لما يفعل فيه أمر ملناك فيعتقد الإنسان أنهم خصم مباح لفعله على أنه مباح فمقتدى صفات الشرع في الإباحة التكليف الزام ما فيه مشفر وغادة اللغة ونحن نلزامونا بأن مع حل ما أحل له سواء فعلناه أو لم تعالعه وأن مع قطر فضلية مش الشرق سواء فعلناه أو لم تعاله يعني إذن دخول المباحث الأحكام التفليفية مع كويلة متعلق يا أم من وعلين بذلك إيه هو؟ شبر دخول في الحكام التفليف من مباحث عليه ونصر من الأم والله هل هذا تكليف ان مباح من لا اذا لو كان مصيرت مش مباح على وجه يعني نقول اعتقاد ولا فتقول في المباح هو من جهه سوف تحكم فيه من اعتقاد ومباح ففقال مباحتي نوع طيب نزل.